Ağzul Allah ﷻ'ın Şeytanı Rijim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا, إلا أن قالوا إن كنا ظالمين، فلنسألا الذين أرسل إليهم، ولنسألا المرسلين، فلنقصن عليهم بعلمو وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق.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 ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة صلّدوا لأدم فسجدوا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 فما يقول لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما لا لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 لما تبعك منهم لأملا أن نجنا مما منكم أجمعين ويا أدمسق أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت ما مِنْ حَيْثُ حيث وَلَا ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فَوَسْوَسَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَا عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا, إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما واتفقا واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنكما عنت الكم الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.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 حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنه وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 Balet, uchrâhum li âulâhum Rabbana, ha âulâi a zâlluna fââtîm, مِنَ mağzabâ zâfem min an-nar. Balet,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 لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الجنة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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم وَهُمْ وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع "Salu Rabbana, la tejgalna ma al Qowm al Zalimin. Vana da açhabul A'rafir Jaley, yarifonum bismahum. "Qalum ma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 أن أفيض، أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهواً ونعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم آذاء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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه, سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء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 كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نُوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبدوا الله مَا لَكُمْ, ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 أفلا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنا راك في سفاهته وإن وإن لنا لهمك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهته ولكن يا رسول من رب العالمين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 قال قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَادِلونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ سَمَّيْتُمُوهَا وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ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 فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم لمن آمن منهم أتعلمون أن صالح مرسل من ربه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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخس الناس أشيائهم ولا تفسدو ولا تفسدو في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين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 قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرج النك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أول تعودن في ملتنا قال أَوَلَوْكُنَّا كارهين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 الذين كذبوا شعيبا كألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسل في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأس والضرر لعلهم لعلهم يضرعون ثم بدلا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا فَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد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 وَإِنْ مَا أَنَّ نكون نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلموا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 لا أنقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبنكم ثم لا أصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيَات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 وإذ أن جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبنابكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربك عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرة فتمم قات ربه فتمم قات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوَ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبِتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلام فخذ ما أتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين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 قال بنو أمم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث فلا تشمث بِالأعداء ولا تجعل مع القوم الظالمين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 والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولم يمسك تعموس الغضب أخذ الألواح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 أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي, وتهدي مَنْ تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِي الْدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّ إِنَّهُ دَنَا إلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءَ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فسأكتبوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له الطيبات.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 نبل الحق وبه يعدلون وقطعناه مثنتا عشرة أسباط أم ما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أنبض رب عصاك الحجر فانبجست منه ثنتا عشرة عينا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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسْقُلُ هَذِي الْقَرِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا وَقُولُوا حِطْطُ وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا أَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلَنَا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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ولقد ذرَّنَا لجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلْ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحَ الَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرْكَاءَ فِي مَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَقُولُ لَكُمْ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تدْعُوْهُمْ إلَى الْهُدَا لَا يَتَبِعُوْكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ ثَالِقُمْ فَدَعُوْهُمْ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها